ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستخشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور وما من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 ولَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ لَمَا يَحْبِسُ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِكِيَ اسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَ رَحْمَتَهُمْ مَنَزَعْنَاهَا مِن إنه لا أسر كفور ولئن أدقناه نعماء بعد ضرّاء مسّته ولئن أدقناه نعماء بعد ضراء فإن الإنسان لكفور وَلَئِنْ أَلَقْنَا هُنَعْمَاءَ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ نَدَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرَحٌ تَخْرُرُ إِلَّا الَّذِينَ صَدَرُوا عَنِ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِكَ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَلَوَّلَئِ لَأُنزِلَ عَلَيْكَ مَاءٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أم قل فأتوا بعشر شور مثله مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم, إن كنتم صادقين اِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا فَعْلَمُوا اَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَٰهَكُمْ اِنَّ اللَّه وَأَنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهُهُ فَهَلْ أَمَّا ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوفّي ليهم لوفّي ليهم أعمالهم فيها وهم فيها وهم فيها لا يبخلون.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 الذين ليس لهم في الآخرة إلا, إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَا كَانَ عَلَى بَيْنَهُم مِّن رَّبِّي وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِي كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا أُلَاءكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَتَفَرَّضِي مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَرْمَوْعِدُهُ فلا تك في برية منه إنه الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباها أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين على الله على الظالمين الذين يصدون عسبين الله ويبغون غيوجا ويبغون غيوجا وهم بالآخرة مكافرون أولئك لم يكونوا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 الذين امنوا وعملوا الصالحات واخمتوا واخمتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب جنتهم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعماء والصم والبصير والسميع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 فقال الملأ الذين كفروا من مَا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادن باد الرأي وما نرى لكم علينا من فضله بل نظنكم بل نظن كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتا لي رحمة من عنده فعميت عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا من أجري إلا على الله ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طربتهم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 بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ولا يدفعكم نصيئ إن أردت أن أصحح ولا يدفعكم نصيئ إن أردت أن أصحح لكم يا كان الله يريد أن يغواكم وربكم إليه ترجعون اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُمُ عَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَزْعُمُونَ اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُمُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَزْعُمُونَ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 قال إن تسخروا منا فإن فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يُحْزِيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قلنا قلنا احمل فيها من كل سوجين اثنين وأهلك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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساه إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ولادان نوح ابنته وكان في معزل وكان في معزله يا بني هكن معنا وكان في يا بني يركم معنا ولا تكن ولا تكم مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل إلى جبل يعصمني من الماء. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهم الموجة فكان من المغرطين وقل يا أرض بنعماك ويا سماء أقلي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر, وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهليه وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا لوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك إني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 وبركات عليك وعلى أمم وعلى أمم مما نعك وأمم سنمتيعهم ثم يمسون من عذاب أليم تلك من أبدان غيب نوحها تلك من ادعاء الغيب نوحيها تلك من ادعاء الغيب نوحيها انيك لا كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر ان العاقبة للمتقين وإنا عاد أخاه مودع قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره إن آتتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجر إلا على الذي فضرني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 إن ان قول الا اعترى كذب اعطاء الهتنا بسو قالا الله واشهد اني واشهد اني بريء مما تشركونه دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لِتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنَ ابْدَاءَةٍ إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِنْ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا فَقَدْ أَنقَذَتْهُمْ مَا أُقْسِمَتْ بِهِ إِلَيْكُمْ ويستخف ربي قوما غيركم ولا تضرنه شيئا إن ربي على كل شيء حفيف ولما جاء أمرنا نجينا خودا نجينا خودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجئناهم من عذاب غليظ وتنك عادوا جحدوا بأيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار نعمة وأتبعوا في غادي الدنيا نعمة في غادي الدنيا نعمة ويوم القيامة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 فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب.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 وينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروا ما تأكل في أرض الله ولا تمسرها بسوء فيأخذكم, فيأخذكم عذاب قريبا فعقروها فقال تمتّعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غيوم كذوبة فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمه منا برحمه منا ومن خز يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصلحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم أنا أبعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حليذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس في نفسه خيفا وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أمسلنا إلى قوم لوط فامرأته قائمة فضحكت أبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعطوب قالت يا ويلة أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله تعالوا اتعجبين من رحمه الله تعالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلن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 ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومك أعناء بناتيهن أظهر لكم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 يصلوا إليك فأسرِبْ أهلكَ بفطِعٍ من الليلِ ولا يلتفت مِنْكُم أحدٌ ولا يلتفت مِنْكُم أحدٌ إلَّا مَرَأَتَكَ إنَّهُ مُصِيبُهُمَ الصبح إنَّ موعدَهُم الصبحَ أليسَ الصبحُ بقريبٍ فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا جعلنا يا سافناها جعلنا وأمطرنا عليها سافناها وأنطرنا عليها وأنطرنا عليها حجارة حجارة أمياس من الدين مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخافهم شعبة وإلى مدين أخافهم شعبة قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تقص المكياذ والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين لقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 قال يا قوم أرأيتم إن على بجنة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجد منكم شقاق أي يصيبكم أي يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم مهود أو قوم صالح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِعَابِدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا على مكانتكم مني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رطيبا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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم الطيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء الريب نوح ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد فَمَا ظَلَمْنَاكُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لما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 ففي النار ففي النار لكم فيها تفروشين قوالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريده وأما الذين سعدوا ففي الجنة وَمَنَّ الَّذِينَ سَعَدُوا فِى الْجَنَّةِ فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا, إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءُ غَيْرَ مجذوذ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ من ما يعبد هؤلاء لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإننا لم نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل الأمال يوفينكم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلو كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إن إلا قليلا ممن من أتينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترف فيه وما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 وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن إن عملون واتذروا إن ماتذرون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.